ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما, فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين